مركز الثانيه مركز الثانيه مركز الثانيه مركز المكرمات كما عاد الحب فينا والاماني والحياه ومركز للحق ياله في بلاد المكرمات كما تذلل الحق يالو في بلاد المكرومات كما عاد الحب فينا والاماني والحياه وتذلل الحق يالو كما عاد الحب فينا والاماني والحياه اصلاح الأزواج حينا في امور شيكات ليعيد المجرى نتوي منه الكره أزواج حيناً في أمور شاكات ليعيد المجالي وتوي منه الفراء وركزاً للحق يعلو في بلاد المكرمات كما عاد الحب فينا والأمان والحياة وركزاً للحق يعلو في بلاد المكرمات تولوا تاركين الأمهات من ضياع للبني أو شتات للبناء من أباين قد تاركين الأمهات من ضياع للبني أو شتات للبناء وركزا للحق يعلو ببلاد المكرمات كما عاد الحب فينا والأمان والحياة رسل الحق ياله في بلاد المكرمات كما عاد في طريق الله اسمه زرعا خير, خير النبات هل تظن الحصد علينا من جميل السنبلات في خير النبات هل تظن الحصد جميل السنبلة <تصفيق> رقصنا